بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَضَّلْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَلْيَعْلَمَنْ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآت وَوهو السميعُ العم وَمَا جَهَدَ فَإِماَا يُجاهِدُ لِنَنفسْسِ إِ اللهَّه لَغَنِيعَن العالمين والَّذينَ آمَنُوا عَامِل الصَّالِحَاتِلَُ كَِّرًا الننهُم سَئاتِم وَلََجزنَّهُم وَلََجزنَّهُم أَحسَن الذي كَوا يَعَّلُ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 وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ نَكْفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ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 فَيَائِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَن جَاءَهُمُ اللَّهُ مِن نَّهَارٍ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاديِكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِ قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء